Ya ruhu ya ya ruhu ya ya ya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 عايش بدمي يا روحي ديني عايش بدمي يا روحي ديني يا حسين حبيبي يا حسين يا روح دليل يا روح دليل انت, انت الحبيب الحايش بدمي عاد انت اللي من تك تجي يمي عاد انت نسيت خاطرك همي ونسيت ضوانك الوالد وامي ونسيت ضوانك الوالد وامي وفنا لحم نسيتك لا وحق ربي يا روح ودليل عايش بقلبي روح النبي الساكن كنت بالروحي يا ابو حبي حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين يلوه تنيدي علي شكموي يلوه تنيدي علي شفحت لي انا حس فيك الامن يا مصدر اماني واحس بوجودك بين وجه داني واحسك صوره تتردد على لساني Nilibik يرلك رهبه رهبت عاشق الخله لك نعبه رهبه عابد ومتوجهن ربك ودليني حاج وانتجسدك تعبه ودليني حاج وانتجسدك تعبه ويطوف عليك قلب فرح وينبي يا روح ودليني عايش بقلبي سكنت بالطيب انا كل طير مراري يا يا حبي حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين دليل عايشي دليل عايشي دليل عايشي أضوف أضوف عليك يا كعب القلوب الناس ويغمر وإساس ما لا تركع بشفاف العشق تمتاز ليش ندا صدرك ويلي ليش ندا ليش ندا صدرك ويلي ليش ندا حسبني بار من نار العشق حسبي يا روح ودلي عايش بقلبي والنبي الساكن الاخراج الصوتية الصوتيه قيصر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرادود الحسيني محمد الهاشم الكلمات للشاعر الحسيني هيثم سعود الكربلهي